وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن إن المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك عاقبه إنه مسيء أي لأجل إساءته وقوله في هذه الآية إنه كان فريق من عبادي يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة على أن من الأسباب التي أدخلتهم النار استهزاءهم وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله والإيمان به فيدخلون بذلك النار وما ذكره تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وكقوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا الايه وكل ذلك احتقار منهم لهم وانكارهم أن الله يمن عليهم بخير وكقوله تعالى اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه الآية وقوله تعالى عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه وكل ذلك احتقار منهم لهم قوله فاتخذتموهم سخرية السخري بالضم والكسر مصدر سخر منه إذا استهزأ به على سبيل الاحتقار. قال الزمخشري في ياء النسب زيادة في الفعل كما في الخصوصية بمعنى الخصوص ومعناه أن الياء المشددة في آخره تدل على زيادة سخريتهم منهم ومبالغتهم في ذلك وقرأ نافع وحمزة والكسائي سخرية بضم السين والباقون بكسرها ومعنى القراءتين واحد وهو سخرية الكفار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين كما بينا ومن قال بأن معناهما واحد الخليل وسيبوي وهو الحق إن شاء الله تعالى وعن الكسائي والفراء أن السخرية بكسر السين من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء وأن السخري بضم السين من التسخير الذي هو التذليل والعبودية والمعنى أن الكفار يسخرون ضعفاء المؤمنين ويستعبدونهم كما كان يفعله أمية بن خلف ببلال رضي الله عنه ولا يخفى أن الصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى وحتى في قوله حتى انسوكم ذكري حرف غاية لاتخاذهم إياهم سخرية أي لم يزالوا كذلك حتى انساهم ذلك ذكر الله والإيمان به فكان مأواهم النار والعياذ بالله قوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جزى أولئك المؤمنين المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة وقوله بما صبروا أي بسبب صبرهم في دار الدنيا على اذى الكفار الذين اتخذوهم سخرية وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله واجتناب نهيه وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أولئك المستضعفين الذين كان الكفار يستهزئون بهم جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته ورضوانه جاء مبينا في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون بالكفار ويضحكون منهم والكفار في النار والعياذ بالله كقوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون وقوله تعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إلى غير ذلك من الآيات وقرأ حمزة والكسائي إنهم هم الفائزون بكسر همزة إنا وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف أي جزيتهم جنتي إنهم هم الفائزون وعلى هذه القراءة فإن لاستئناف الكلام وقرأ الباقون أنهم هم الفائزون بفتح همزة أن وعلى قراءة الجمهور هذه فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مفعول به لجزيتهم أي جزيتهم فوزهم كما لا يخفى والفوز نيل المطلوب الأعظم أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته